م و س ك ع ه النابلسي للعلوم ا مَا الاسلاميه ر ك ر فَذَكِّرْ ذ ك ر سَيَذَّكَّرُ ن خ ش موسوعه النابلسي فيها <تصفيق> للعلوم ا ا الاسلاميه و يحياه وذكر و س م ر ب ه ف النابلسي ت ؤ ث ر و للعلوم ا ل ا س ل ا خ ي ر و أ ب ق ا ه في الصحف صحف وموسى قدمت لكم هذه ا ل ت ل ا و ة من فريق جوال الخير